وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فحدث اللَّهُ أَكْبَر اللَّهُ, أكبر الله أكبر الحمد لله رب لِلَّهِ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 ضالين امن الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك